وَإِذَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ فَأْتُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أمركم مرفقا.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 قالوا رَبّكُمْ لَمُ بِمَا لَ بِسْتُمْ فَدعَسُ أَحَدَكُم بورقِكُ مَاذج إمدينَةِ فَْغرر أيغَ سكَطَام فَلأتِكُمْ بِِسك مِنْ هولَةَ لَطَف وَلَا يُشَعرًاَّ بِكُم حدَا إ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 وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم بِهِمْ بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم كن ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل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 أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب عبك لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بِس الشَّرهُ وَسأَتْم تَفَق إِ الذيينَ آمنُ عَمِرُ الصَّالِحاتِ إ لا نُضيعُ أأَجرَ من أَحْسَنَ عمل.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 نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناد وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا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 الساعة قائمة ولئر نددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا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 جََّتِكَ وَيُرُسلَ عَلَيهَا حُسبَانَ مِنَ السَّم إفَ تُصبح صعيدًا زَلَقَ أَوْ يُصِحَم أو غَوْر فَل تَستَطِي لَهُ طلَذَا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 من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا والضرب لهم من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 بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها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 مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوّ بئْسَ لِلظَّالِمِينَ وَبَلاء مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِكُمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَدًا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 وَلا قص الرَّفْن في هذا القرآان للَّاس مِن كلّ ممثل وَوكان الإِسانَانُ أكثرََ شيءئ جَدل.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 بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلْنَا لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلاً وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْقَامُ سَانِ فَتَهُ ل أَبَ رَحُ حتىَ أَذَ نُغوَمَ جمَعَ الْ البَحريينِ أَْ أَمْض حقُبَ فَلََّا بَلَغَو مَ جَمَعَ بَيْنِهِ مَا نَنساحُ تَجمَا فَاتَّخَضَ سَبلَهُ فِي البَحْرِ صَرَبَ فَلََّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَهُ آاتِناَا غَضدْر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 قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَذَرُ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إن إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ثم قلقى حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا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 أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أن أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ عَصْبَاءَ وَأَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَادَنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزًا رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ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 قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا هو ما استطاعوا له نقبا هذا رحمة من ربي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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إن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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلَا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاذًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبِلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي